وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاوَاتِ مَا أَنْبِقَدَرِنَّ فَأَسْكَنْنَاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ بِهِ لَقَادِرُونَ وانشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصدغ للآكلين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 ايعدكم انكم اذا متتم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون هيهاه تهيهاه لما توعدون انه هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين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 فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَ بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَهُ آيَةً وَأَوَيْنَاهُمْ إلَى رَبِّهِمْ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ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 اي يحسبون انما نمدهم به مما نكون وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون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 مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبعوا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة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 قَالُوا أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ غُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا۟ أَنفُسَهُمْ فِى جَهَنَّمَ خٰلِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كٰلِحُونَ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 12. Kau lalu, berapa yang berharga di dunia? 13. Kau lalu, berharga di dunia atau beberapa hari, jadi menurutkan ke arah. 14. Kau lalu, berharga di dunia, jika anda tahu anda. افَحَسِبْتُمْ اَنما خَلَقناكم عبثا و انكم الى الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم